فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْجِعْ لَهُنَّ أَخْرَى لِيُنْفِقْنَ سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ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 رسول لي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أولمات إلى النوم